بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يعشى والنهار إذا تدلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشف فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وَكَلَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَآخِرَةً وَالْأُولَى فَأَذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْمُشْقَى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نغمة تجزى إلا بذغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى.